على موقع نفسيت سفر المية وبخبط في الدنيا أنا أطيب واحد وسط الكائلات البشريه خلصت ساعة ساعة بس يا غلاوي يا عازف اور يوسف أشا نفسي وبخبط في الدنيا انا اطيب واحد وسط الكائنات البشريه الخيانة betrayal, exile, the meetings, the wars, the time. We're in a long war, a war خصالة فيتكم السلام السلام معكم خسام انتو مش بقفة بدبا اخسام فاد الأمل أنا قلبي كان وردة في الاخر مش مشاقه السوار اعجح على الموزه حس انت بتهزي وتنسي وبتجرحي مشاعري كنت فاجر الجالية وانا تريني برخز سعري شفتي اخر كله بعد بقعدني واتشاطري لو شفتي امان من بعد تعالي رأسي على قطري كده كان زمان كلامك ديت امل كنت مزكلي كده بس وقع جوا شبابك صحيح انت لو فيك خير كنتش فلت من الدين موضوع رجوعنا مستحيل امشي يا بنت بقرار فينك يا زميلي معايا حتى يا اخو ما حدك لا اديني ربع يا اخويا اغمز نفسي واخشي العركة وكل العام يا صاحبي فينك انا اجيب انزلي والف تحت البيت في دل عيال الالك في دل امزق عليناك يا باب انت جاي طالب وكله قد ما اتصارب غزال التالة متعشا وانت في قلب يا دبابا البابا اللي مالوش بابا حسام روش دي مفيش انت وحيره جدعنا واللي نزل قلب غيرنا خير عمك احسن حسن نبي اسمه بيحرق دمه علشان فحضرو يا مش قوي اسم ضروا احمد ابن النبي دبابه وعيش شاب اسمه وطلادنا بدجدع قوي قوي To my roof, I'll build a home. I'll bid them